نذيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في اكنته مما تدعون اليه وفي اذاننا وق وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعلم اننا عاملون قل بشر مثلكم موحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين, وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون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 وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا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 إِذ أَثْمُ مُُسُلُ مِنْ بَيْلِ عْديِهِم وَمنِنْ خَلْفِه أَلَّ تَعْبُدُ إَِّ اللهَّ قالوا لَ شَ أََّناَا لَزَلَمَ لائِكَةَ فَإِنَّ بِنَا أُرْرسِلتُم بِ كَافِرُون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 لِنُذِقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُزْعَمُونَ حَتَّى إِذَا مَجَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُنُودُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ قالوا نجلودهم لمشهدت علينا قالوا اتقنا الله الذي انتقث لشيء وهو خلقكم اول مره وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تأملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما من المعتبين وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنَ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَطَّ عَلَيْهِمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا تَسْمَعُونَ هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوِيِّ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ وَلا نذيق الذيلَ كَفرَروا عذاَبًا شَديدًا وَلا ن يزدهُم وَلا ن يزهُ أسو الذي كَوا يْعملُذَِكَ جَزاء وَعدد إَِّاذَِّارُ لهُم فيدارخُد يز جزاء يز جزاء بِماَا كانَوا بآياتلَ يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ارينا الذين اضللونا من الجن والانسه نجعلهم تحت اقدامنا نجعلهم تحت اقدامنا ليكونوا من الاسفلين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ستنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نَحْنُ أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نُزُلًا غَفُورِ الرَّحِيمِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنْ لَزَغٌ مِنْ الشَّيْطَانِ لَزَغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مِن آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء أهدزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أن يوم أتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز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 قل هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أَنذِرْهُمْ وَلَا تُنذِرَ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخُذْ مِن رَّبِّهِمْ فَحَسْبُ الرَّسُولِ أَن يُبَلِّغَ رِسَالَاتِ ولولا كلمة سَبَقَتْ من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم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 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وان يستهو الشر وان يستهو الشر فياوسوا قلط ولا ان اذقناه رحمه منا من بعد ضرا امست ليقولن ذا ذالي لا يطولن هذا لي وما اظن الساعه قائله ولا ارجعت الى ربي الا لي عنده النعمه الحسنى فلا ننبي ان الذين كفروا بما امنوا ولنذيق من عذاب غليظ واذا انعمنا على الانسان اعرض ونابي جانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حميد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 وَلَوْ شَاءَ الله لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَفَلاَ يَكُونُ اللَّهُ وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أميم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه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 والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله اجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب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 وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدن بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدرك الا الساعه قريبه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 وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روبات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير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 ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعكو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله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 وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلطوا وينشر رحمته وهو الوري الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير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 ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيغللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعكو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم محيم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 والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومنا رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فاجره على الله إنه لا يحب الظالمين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 ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفيه وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ نُّقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُمْ لِلدَّوْلِ اللَّهِ وَإِن يُظْلِمِ اللَّهُ فَمَا لَهُم مِّن سَبِيلٍ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 وَإِنَّا إذَا أَذَقُن الإسَانَ بَِّا رُحْمَةً فَرحَابِهَا وَإِ تُصِبغم سََةٌ بِماَاقدَمَتْ أَديهِ وَإِن تُصغم سََةٌ بِماَا ققددمَتْ أَدين فَإَِّا إِ سَانَكَفُ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 أنا إلى الله تصير الأمور